نا تراب ذلك رجوع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعذبنا كتاب حفيد بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مرج أ فلم ينظروا السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والأرض مدّناها وألقينا فيها رواسي وأبتن فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا, فأنبتنا به جنات وحب الحصيد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 ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته